يا من يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء يا من إن نسيناه لا ينسانا وإن تركناه لا يتركنا يمهلنا ويرحمنا